ورسونا ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرج ف نعمل غير الذي كنا نعمل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 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَغْشَى اللَّيْلَ نَهَارًا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ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 سحابا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت ميت به به الماء به من كل الثمرات كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ